شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم الحمد لله الحمد لله على عظيم آلائه والشكر له على جزيل كرامه ونواله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وصفات كماله واشهد ان سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله هو القدوة في أقواله وأفعاله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وآله والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الدهر في إدباره وإقباله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله رحمكم الله فمن فمن تفكر في عواقب الدنيا اخذ بالحذر ومن ايقن بطول الطريق تاهب للسفر العجب العجب سرور بغرور وسهو في لهو مسكين من شغلته الملذات من شغلته من من, من اشتغل بملذاته عن حفظه لذاته، ومن سلم زنا نفسه لهواه ورغباته، رب شد أو جب السرفا، ورب عجلة عقبت ريثا، ومن حصد الذنوب بمنجل الورع طابت له الاستقامة، ومن قطع فضول الكلام بسكين الصمت وجد راحة النفس والكرامة، يا أيها الناس. ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو فتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعيد ايها المسلمون في مفتتح العام اسال الله جل جلاله ان يجعله عام خير وامن وامان ورخاء وسلام وسلام وبركاته علينا وعلى اخواننا المسلمين في كل مكان وعلى العالمين اجمعين ومن اعظم ما ينبغي التذكر فيه والتواصي به في مثل هذا المقام اخواني في الله شكر النعم والتبصر بالاحوال فالنعم لا تدوم الا بالشكر وشكرها صرفها في طاعه الله مرضاته وَإِذْ تأدنا ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إِنَّ عذابي لشديد ولا يغير الله, ولا يغير الله على قوم أمنهم رخاؤهم إلا حين يكفون بنعم الله وضرب الله مثلا قَرِيَةً كانت آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ومن أعظم شكر النعم تذكرها والتذاكر فيها وورد في الحديث التحدث بالنعم شكر ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تذكروا النعم فإن تذكرها شكرها وأصدق من ذلك وأبلغ قون الحق عز شأنه واما بنعمه ربك فحدث وان من اعظم ما نتذاكر به ونشكره ولا نكفره ويشكره جميع اهل الاسلام ما انعم الله به على هذه البلاد بلاد الحرمين الشريفين من نعمه التوحيد والوحده واقامه الشرع وبسط الامن ورخاء العيش ونعوذ بالله من التقلبات السياسيه والحروب الاهليه والتحزبات الطائفيه لقد من الله على هذه البلاد بطالع السعد والسعود الامام المؤسس ورجاله رحمهم الله فوفقهم الله واعانهم فوحدوا الامه وبسطوا الامن واقاموا الشرع فكان عهدهم عهد تحول في تاريخ البلاد انتقلت به من حال الى حال انتقلت من الفوضى الضاربه والضياع الممزق والجهل الحالك والمرض المنتشر والخوف المهلك الى الامن والاستقرار والوحده والنظام والتوحيد والطمانينه والعلم والصحه وسلامه الفكر والتحضر فلله الحمد والمنه اذكروا واشكروا كانت بلادكم مسبعه بشريه ممزقه سياسي وام تاريخي كان بلدا متناحرا يعيش على هامش التاريخ ثم اصبح بيت العرب ودرى مسلمين وارتفعت مكانته حتى غدا شريكا مع الكبار في صنع القرار وطن يسكن التاريخ ويسكنه التاريخ اي والله في الله لا يعرف فضائل الأمن إلا من اكتوى الخوف والرعب والفوضى والتشرد والغربه اسالوا القرى من حولكم اسالوا الغريب عن وطنه واسالوا المجرده عن اهله واسالوا اللاجئ عند الاخرين وشاهدوا بعين الشكر شاهدوا بعين الشكر والبصيره ما تنقله اليكم وسائل اعلام نقلا حيا مباشرا عالم حولكم تجتاحه فتن وحروب ومجاعات وقلاقل يحيط بهم يحيط بهم الخوف والجوع والياس والقلق سلب ونهب في فوضى عارمه وغابه مهشه دماء تراق ورقاب الى الموت تساق في اعمال النكراء وفي عمياء حفظهم الله ورحمهم واعاد اليهم أمنهم واستقرارهم ورخاءهم معاشره احبها واني من الشكر ان نستذكر ونتذاكر بعض عوامل هذا الامن واسباب هذا الاستقرار ان من اول عوامل الاستقرار واولاها الايمان بالله والتوكل عليه والاعتماد عليه سبحانه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون ومن اظهر مظاهر الايمان تطبيق الشريعه تطبيق شريعه الله والمحافظه على مقاصدها واقامه حدودها والتزام نهج السلف الصالح والامر المعروف والنهي عن المنكر وعدم الانكفاف لما يثار من تشويشات او شبهات حول الحزم في تطبيق الشرع باسم التحضر وحقوق الانسان ومن هو بربكم يا ترى الذي اضاع حقوق الانسان ثم هو يتباكى عليها ان تحكيم شرع الله هو العامل الحاسم الذي يقوم عليه نظام الحكم في بلاد الحرمين الشريفين حاضني حاضني مقدسات المسلمين ويقوم عليه امن البلاد وسعادتها ومن عوامل الاستقرار واستتباب الأمن يا عباد الله لزوم السمع والطاعه في غير معصيه الله وفي حديث عباده بن صامت رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما اخذ علينا السمع والطاعه في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا واثرت علينا الا ننازع الامر اهله وقال الا ان تروا كُفْرًا بواحا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ في بُرْهَانٍ وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قلنا يا رسول الله ارايت ان كان علينا امراء يمنعوننا حقنا ويسالون حقهم فقال اسمعوا واطيعوا فانما عليهم احملوا وعليكم احمتم طلبه مسلم يكون حق رحمه الله وأما السمه والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم في طاعة ولاة الأمر تنتظم شؤون الأمة وتنتظم شؤون الدولة وتتحد الكلمة وتستقر النفوس والأوطان وتقوى الصله بين الافراد وتحفظ الهيبه ويتفرغ الناس للعباده والعمل والبناء والتعمير ولزوم, المسل... ولزوم الطاعه ايها المسلمون لا يمنع حق النصيحه ولا المطالبه بالحقوق باخلاص ومصداقيه وادب في اعانه على الحق وتذكير بحوائج العباد وحقوقهم مع حب صلاحهم واجتماع الامه عليهم والتدين بطاعتهم وان طاعتهم من طاعه الله ورسوله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واقول الامر بينكم وكراهتي افتراق الامه عليهم وحبي اعزازهم في طاعه الله وصديق خلته عند الهفوه يقول عليه الصلاه والسلام ثلاث لا يغلو عليهن قلب امرئ مسلم اخلاص العمل لله ومناصحه ولاه الامر ولزوم جماعه المسلمين طلب الامام احمد معاشره الإخوة ومن عوامل الاستقرار وبسط الأمن وانتظام المعاش قيام كل قيام كل مسؤول بمسؤوليته واجبه في المحافظة على كل هذه النعم والخيرات. فالوطن للجميع والأمن نعمة للجميع، وذلك كله مسؤولية الجميع. مسؤولاً وتجزراً وعلماً ومفكراً وإعلامياً. وقد علم الجميع أن هناك محاولات وجهات تستهدف تفتيت الوحدة وتقدير أمن وانتهاك الخيرات حسداً من عند أنفسهم على ما أنعم الله به. من اجتماع الكلمه والامن على الدين والدنيا والاعراض والاموال والاهل نعم كبرى لا تكاد تجتمع فيهم من كثيره وقد علم العقلاء انه لا مكان لمخرب بين شعب يقظ يدرك معنى البناء ويقف حارسا امينا ساهرا متصاح المؤمن المخلص الصادق هو الذي يغار على اهله وبلده يعمل اكثر, يعمل أكثر, يعمل أكثر مما يتكلم يدٌ تحمي ويدٌ تبني يحذر ويحذر من كل مذا... من كل مظاهر الفوضى والاضطراب حسيف يدرك مكائد الأعداء في حب وقدوة ومسؤولية وجد وعمل ومنع ثراث الفتن وكل محب ومخلص لا يمكن أن يسمح لأحد بالسعي في هدف بلده أو التطاول على قيمه وثوابته أو يسعى في إشعال الفوضى أو الاستجابة لمن يريد زعزعه الاستقرار والاخلال بالامن وبعد حفظكم الله فالامن هو شريان الحياه لا امن للثروات ولا امن للنفوس اذا لم يحفظ الله امن القرى والديار في ظل الامن يهدا الطعام ويرد النوم ويذوق المسلم حلاوه العباده من اصبح امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها الترمذي وقال حديث حسن غريب حذاري ثم حذاري ان يصاب المرء بفقد الذاكره ثم لا يستيقظ الا بعد فوات الاوان ولا ت ساعه من دم نعم ان طول الانس قد يفقد المرء الاحساس فانظروا احوال جيرانكم الذين فقدوا الامن والسكره كم يتمنون العوده الى سابق احوالهم وقد علمتم ان منع الفتن اسهل من دفعها فاحفظ نعم الله يا عبد الله فاحفظ نعم الله يا عبد الله اذا مر بك يوم وقد سلم لك فيه دينك وبدنك ومالك وعيالك فاكثر شكر فاكثر شكر الله تعالى فكم من مسلوب دينه ومنزوع ملكه ومهتوك سكره ومقسوم ظهره وانت في امن وستر وعافيه اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين اللهم اعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك قابليها واتمها علينا يا ذا الفضل والجود والكرم واحفظ اللهم جميع بلاد المسلمين وامنهم في دورهم وديارهم واهليهم يا سميع الدعاء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اولم يروا ان يجعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون نفعين الله واياكم بالقران العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم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 الحمد لله <تصفيق> الحمد لله حمدا طيبا, طيباً كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى <تصفيق> وشكر له على ما اولى من نعم سابقة واسدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخره والأولى واشهد ان سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمه والهدى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وازواجه وعلى آله وأزواجه واصحابه والتابعين ومن اهتدى وسلم تسليما كثيرا عده لا يحصى اما بعد معاشر الاحبه ومن عوامل الاستقرار الاعلام الصادق البعيد عن ترويج الاكاذيب والاراجيف وقلب الحقائق والتهويل للوقائع وخداع الناس فالاعلام اما ان يبني وإما ان يهدم والذي يحفظ من ذلك ويقي الله عدم الاستسلام والتسليم لكل ما يُذاع أو ينشر في هذه الوسائل كافة، فذلك من الخطير وتهديد مباشر لأمن النفوس والأوطان. وعلم يا عبد الله حفظك الله. اعلم يا عبد الله حفظك الله أنه لا يلزم أن يكون للإنسان رأي أو موقف من كل قضية تطرح أو مسألة تورد أو حادثه تقع، فالرأي الصحيح. وموقف السليم لا يطلب الا من خبير مختص محيط بالقضيه متصور لابعادها فليس من دلائل الحكمه ولا الوعي الحرص على المشاركه في كل قضيه والمسارعه في التغريد حول اي موضوع حتى لو بدا له ان ما, يقول أن ما يقوله حق وصواب بل قد تكون كثر المشاركات والمداخلات سببا في اثاره فتن وبث افكار ونشر شائعات وتصيد اخطاء وهافوات والعاقل لا يستعجل الكلام في كل مناسبه ولا يبادر في الحديث عن كل قضيه ان المبالغه في ملاحقه التغريدات والاكثار من تتبع اخبار القائمين على بؤر التوتر يوقع في ضلال وحيره وارباك عاقبته الانشقاقات والتصدعات وهدم المكتسبات وحاصله فوضى فكريه ومداخلات مضطربه وتعليقات بائسه يختلط فيها الحابل بالنابل مما هب ودب ونتيجتها الفرقه وعاقبتها العذاب يورث النف يورف يورف يورث نفوسا سوداء بحقد متبادلا من غير مسوغ ولا معقوليه الا فتقوا الله رحمكم الله. ألا فاتقوا الله رحمكم الله فهذا هو سبيل الاستقرار والامن فليشتغل المسلم الناصح الناصح المخلص فليشتغل بخاصه نفسه وبما يعنيه وبما يحسنه وبما يفيد فيه وينفع امته واهله وبلده فخير الناس انفعهم للناس وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس هذا وصلوا وسلموا على رحمة المهداه والنعمه المسداه نبيكم محمد رسول الله فقد امركم بذلك ربكم فقال في محكم تنزيله وهو صادق في قيله قال قولا كريما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك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 وعدل الشرك والمشركين واخذ الطغاة والملاحدة وسائر اعداء المله والدين اللهم امننا في اوطاننا اللهم امننا في اوطاننا واصل ائمتنا ولاه امورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق امامنا بوديه امرنا بتوفيقك واعزه بطاعتك واعلي به كلمتك واجعله نصره للاسامى والمسلمين والبسه لباس الصحه والعافيه ومد في عمره على طاعتك اللهم وفقه ونائبيه واخوانه واعوانه لما تحبوا وترضى وخذ بنواصيهم نبري والتقوى اللهم وفق ولا امور المسلمين للعمل بكتابك وبسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمه لعبادك المؤمنين واجمع اللهم كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم اصلح حال المسلمين اللهم اصلح حال المسلمين وحقن دماءهم واجمع على الحق والهد والسنه كلمتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم من ارادنا واراد ديننا وديارنا، وأمننا، وأمتنا، وولاة أمرنا، وعلماءنا، واهل الفضل، والصلاح، والاحتساب منا، ووحدتنا، واجتماع كلمتنا بسوء اللهم فأشكله بنفسه، اللهم فأشكله بنفسه، واجعل تدبيره وتدمير عليه يا رب العالمين واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز اللهم وأبرم لأمة الإسلام، أمر رشد، يعز فيها للطاعة، ويهدى فيها المعصية، ويُؤمر فيه بمعروف، ويُنه فيها المنكر، إنك على كل شيء قدير اللهم صُرِخ وأنا في سوريا اللهم انصر اخواننا في سوريا اللهم معكشف كربهم وعجل فرجهم والب بين قلوبهم اللهم مد... اللهم مدهم بمددك وايدهم بجودك وايدهم بجندك وانصرهم يا اللهم عليك بطغاة سوريا الظالمين ومن شايعهم ومن أعانهم اللهم أفرق جمعهم وشتت شملهم ومزقهم كل مزق اللهم وجه تدب... تدميرهم في تدبيرهم يا قوي يا عزيز اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين فانهم لا يعجزونك اللهم ازل بهم باسك الذي لا يرد عنق قل المجرمين. اللهم أين ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شورهم. اللهم وفقنا للتوبة والنابة. اللهم وفقنا للتوبة والنابة. وافتح لنا أبواب القبول والإجابة. اللهم تقبل طاعتنا ودعاءنا وعصف أعمالنا وكفى عن وتب علينا وتبعينا لنا وارحمنا يا رحمان الرحيم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الغني ونحن فقراء. أنزل علينا الغيث. اللهم انت الله اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا واجعل ما انزلته قوه لنا على طاعتك اللهم خلق من خلقك ليس من نغنى عن سقياك اللهم فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فدته للقوم الظالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين